بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن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 الذين ت ت و ع ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ط ي ب ل س ي للعلوم و بما الاسلاميه م م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 و ا ل م ل ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ن إلهين ن وقال تتخذوا الله لا ا ي ث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 يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 م ن ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ش ي ئ ا و ل ا ي س ت ط ي ع و ن ف ل ا تضربوا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل إن ا ل ل ه يعلم ل وأنتم ا ت ع ل م و ن